آه حلا اتصال. إحنا سعدين بتوصل. إذا نذكر بأرقامنا وسائل تواصل معنا باتصال على اثنين أربعة ستة تسعة واحد واحد اللي أحبه إذا كانوا يتابعون من خارج حدود السلطنة الحبيبة حياهم الله على صفرين تسعة مساء الورد. مساء الخير. مساء النور والسرور. مرحبا اهلا فيك ينسى يسلمك كيف الحال الحمد لله تمام الله يسلمك من معنا معك شاد الشبيبي شاد الشبيبي من وين تكلمني يا شذا أنا ولاية المصنع يا هلا فيك يا شذا هاي شذا خبرينا وينك وتسوق إلكتروني والله بعيد بعيد نعم ليش بعيد ما فت ما فت كرت ما جات في بالك الفكرة انك الجربي انا كثر القصص وروايات اللي نسمعها صراحة ما ما فكرت يعني يعني انت خلاص متعقده من الفتره يروح للمكان ولا الناس تجيني بحالها يعني اها تروحي تركيا مثلا بس شذا في بعض <تصفيق> بعض الاشياء مو موجودة عندنا في عمان مثلا م -م. اوكي اروح لها مو مشكلة تروحي تركيا <تصفيق> نعم تروحي تركيا اروحي يلا حجزنا معاك هنا و إيمان حاجة بسك ضروري مم. فروح بس إذا عادي يعني أكيد بسعاد موجودة هنا معنا في عمان. حلو حلو يشهد نتمنى لك أمسي يا سيدة إن شاء الله مع العيلة و أيضا وين مكنت تجاهاتك ومساءك ورد إذا متواصلين إيمان مع المستمعين بس صراحة أنا أذكر رسالة جاتني يعني حلو شوي يقول لك أحيانا أنت صار توفر على نفسك مجهود طبعا راسلتها هدى الفارسي تقول أحيانا تتوفر على نفسك مجهود كبير على أساس إنك أنت ما تقطع ال المسافة والوقت والزمن لكن لابد كل واحد يكون حذر في الشيء اللي يريد يأخذه ونفس أنتي ما واهي إيمان أيضا يعني عمليات أيضا سمعة الموقع أو المنتدى الإلكتروني هل هذا الموقع أو أو أو أو المنتدى هذا نعم مؤمن أيضاً يعني حتى أحمد الواحد إذا يبغى يتأكد يبغى يأخذ حاجة معينة يأخذها من تج التجار المشهورين معروفين ومواقعهم تطمنك يعني تفحص في الموقع كل معلومات الاتصال مثل أرقام الهواتف عنوان الشارع البريد الإلكتروني أو أي أي طريقة تواصل على أساس أنت كي بتعرف مزيد من المعلومات او حتى تحصل على دعم الفني مثل هذه الاشياء خليك مطمن ان هذا لا هذا موقع رسمي اموره في السليم احنا نبغى نعرف مزيد من الاراء عجبتني مزيد من المعلومات احنا في الحرف مزيد من الاراء ومع <تصفيق> المتصل المتصل اللي انتظرناه شكله راح راح المستمع موجود يا هلا مرحب فيك هذا رايد تاخر المستمع <تصفيق> يا مرحبا عليكم السلام السلام يا هلا مرحبا ما ادري شك ما اتسمعنا ناخذ اتصال اخر رايده اذا في اتصال في اتصال دائما اتمنى فعلا كل مستمع لما يدخل معنا على الهواء فعلا يكونوا مستعدين ومقصرين على صوت المذيع نعم. على اساس ما نفقد اتصالهم ونسمعهم بوضوح لان فعلا نسبب لنا اشكال كبير خلينا ناخذ اتصال يا احمد ومرحبا السلام عليكم مساء الخيرات مساء الأنوار ومساك ورد يا هلا الله يحييكم ويبارك فيكم جميعا بثنيكم يعني طبعا ما قصو احد فيكم والله اشكركم على هذا البرنامج الشيخ يعني الله يسلمك واحنا نشكرك على هذا التواصل من معنا مع راشد المقبالي من ولاية ينقل راشد المقبالي يا هلا فيك يا المقبالي راشد شكلك كذا بتحمس للموضوع ولا والله انا مش الموضوع بنفس الكلام موضوع النفس انا في موضوع خارج الموضوع نهائي يعني بس احنا حابين نتكلم عن الموضوع نفسه يا راشد والله الموضوع النفس يعني معروف هذا طبعا مش يوجد فيه من اشكال والوان لكن الانسان لازم ياخذ حذر في هذا الموضوع صحيح صحيح وموجود فيه تشوق وموجود فيه مطالعه وموجود فيه اي شيء يعني نعم. لكن لو سمحتم لك ان موضوع يعني ممكن من فيه ان تتمكن لي فالموضوع هذا هو من الممكن ان على يعني ينطبق على تتمكن من هذا اللي فيه من الممكن ما عليه راشد الممكن ان تتمكن من الممكن ان تتمكن في بس في وسائل ثانيه بامكانك يعني اذا ما حصلت خط بامكانك انك تسجل كذا رساله صوتيه او حتى ترسل رساله نصيه يا راشد يعني اذا عندك اي كذا حب ملاحظه او شيء ان شاء الله احنا رح نوجهها بس بالفعل هذا البرنامج يحاول بقدر المستطاع ان يوصل لكل المواطنين سواء عبر الاتصالات اللي عندها حظ وحصول خط اذا ما عندك حظ تحصل خط عندك رساله صوتيه على تسعه ثلاثه ثلاثه صفر صفر بتسجل كذا رسالتك بتوضح الرسالة ومطلبك وأيضاً عبر الرسائل النصية على تسعةين أربعة خمسة ستة وأيضاً إيمان يعني الوسائل الاتصال المختلفة كده في برنامج هذا الصباح وتحية من خلالنا إيمان من خلال برنامجنا لكل الجنود اللي يعملوا بصراحة يمكن المستمعين اسمع البرنامج يظهر لكن في خلية نحل تعمل بصراحة من الصباح الباكر لهم التحية وكل الأستاذ إذا سواء الأستاذ أحمد أرويش الحمداني أو الأستاذ خالد الزجالي أو حتى الأستاذ السورقيش فعلا كلهم يعني يعني يقوموا بمجهود كبير وأيضا فريق العمل وطاقم العمل اللي معاهم بدون ذكر أسماء ونجعل لهم التوفيق وسائل الاتصال اللي نوهنا عنها وينوهوا عنها دائما هما في فترة البرنامج راشد مادري إذا راشد معانا راشد راح ونتمنى كذا نخذ الأرقام للتواصل وأكيد هذه الأرقام راح يسمعها متكررة في البرنامج الصباحي احنا راح نطلع على فاصل وان شاء الله بعدها نواصل موضوعنا وان شاء الله راح يكون معنا ضيف متخصص في هذا الموضوع بس خلوكم معنا من أنت مع الكلام وشلون قلبك صدق معقولة Waar ik woon, Ik wil het niet te معنا متسمع الى ونتمنى لكم الابتسامة سعيدة دائما متمنى انكم تكونوا يعلي كذا مروغين عصابكم تكونوا مبتسمين دائما نسمع موجودين في الاستوديو الابتسامة بصراحه عامره بين كل اللي موجودين راي دائما أنا وفعلا يعني نتمنى ان الكل كذا يكون مبتسم بدي مواطين احمد فقراتنا وفقرات أنا, انا كنت بقول اسم <تصفيق> الضيف اللي, اللي راح يكون معانا بعد شوي كفقره <تصفيق> بس أكيد مساء الوزق متابعين معاكم الفقرات وموضوعنا لليوم في ناس تثأني أحمد في الرسائل النصية يقول أنا ما فهمت إيش موضوعكم اليوم موضوعنا؟ أنا... موضوعنا؟ طيب موضوعنا نتكلم, نتكلم عن التسوق الإلكتروني عن طريق المواقع الإلكترونية المختلفة ويمكن المفرح في الموضوع يعني في عندنا شباب عمانين يمتلكون مواقع الكترونيه ايمان تقدم هذه الخدمات نعم. وين هي وايش دورها وليش هذه المواقع يعني أصحاب هذه المواقع ما يكون عندهم محلات ليش يفضلوا المواقع الإلكترونية أفضل من المحلات أكثر من الأسواق العامة يسمى هذه اللحظات ما يكون عفوا معي الأخ عبدالعزيز المعولي وهو صاحب آه موقع آه متجر أمان عمان عمان فاشن حياك الله خوي عبدالعزيز وأكيد سعيدين بتواجدك معنا مساء قرد مساء النور مساء الخير ومساء الورود على كل المستمعين وعليكم ثمن زملانا الكرام الله يسعدني بسعود الله. نعم بسعود يمكن أول محور أتناوله معاك نتكلم اول شيء عن فكرة المواقع الالكترونية اللي تقدم الـ الـ الـ الاسواق دعونا تقول توصل الواحد لغرفته صحيح <أه> <أه> حقيقة الفكرة قات من طبعا تعرف انه معظم التجار اذا حبوا مثلا انشيوا محلات ويحتاجوا حال لقراءات طويلة يعني مراتا قراءات متعبة نوعا ما وبالتالي في طريقة الحين احدث واسهل للتاجر وللمستهلك بعد نعم. يعني الحين شفنا شفنا التجاره الالكترونيه هي اصبحت التجاره الاساسيه في معظم دول العالم يعني صحيح. فكره جديده شويه علينا عمان بس هي فكره ما, ما هي جديده يعني هي وجدت من بدايه وجود الانترنت صحيح طيب و... نعم لا تفضل كمل و... <تصفيق> وحقيقه حقيقه التجاره الالكترونيه توفر كثير كثير كثير على التاجر وعلى المستهلك نفس الشيء نعم. يعني انا مثلا كتاجر عندي سوق الكتروني مثل ما تفضلت متجر عمان فاشن نعم. هو فيه انه انا اول شيء ما أ... ما محتاجه اني انا ادفع اجارات وادفع رواتب كبيره للموظفين وكذا مه. مه. وهذا يوفر علي في تكلفه المنتج مالي نعم. وبالتالي هذا الشيء يخليني انا أف... اوفر نفس الشيء على المستهلك بحيث انه يحصل على نفس المنتج بسعر أقل بكثير لأن تعرف كل تاجر يحسب تكلفة نعم. المنتج تكلفة شاحنه تكلفة الأجار الموقع اللي هم ساجر مثلا المحل أو, أو المعرض نعم. تكلفة طبعا الرواتب الموظفين تقاليل ثانية كثيرة جدا. إذن كتاجر عزيز. كتاجر أنت نعم كتاجر يوفر لك حاجات كثيرة ومبالغ مادية كبيرة تختصر مم. تختصرها في بعض ال ال الأمور الفنية اللي تكون على الانترنت السؤال اللي يتبادر في ذهني الحين واللي احنا تكلمنا فيه أنا وأحمد قبل أن نطلع الهواء يعني أنت ك... كصاحب موقع يعني مش منتدى لا أنت موقعك مسمى مسمى متجر. متجر الكتروني خلينا نقول هذا المتجر هل انت يعني بامكان اي شخص انه يروح يفتح له صفحه ويكون له متجر الكتروني ولا في كانت كذا امور رسمية قضيتها انت يمكن كمسمى حتى لمتجرك في وزاره هي طبعًا في أمور رسمية هي لازم نعم. يكون عندك أنت أيوة عشان يكون واضحين ونفهم اه. الناس على أساس ما أي واحد يفتح له صفحة ويسوي إلى متجر ويعرض أي هذا هو لازم, لازم يكون عندك سجل تجاري لازم نعم. يكون مضاف هذا النشاط من ضمن السجل التجاري مه. مه. اه بس هو يوفر لك مثلاً أنا ما لازم يكون عندك محل أيوه. موقع يعني هو نعم. احنا مثلاً بالنسبة لنا احنا متجر عمان فاشن في عندنا محل لكن بالنسبة للناس الجديدة اللي حابين يعملوا هذه المتاجر الإلكترونية ما بالضرورة يحتاج لهم محل وموقع يعني موجود على أرض الواقع نعم. هو الموقع موقع في الشبكة العنكبوتية أكثر نعم. من ما هو مكان في, في الأرض الواقع يعني. نعم. أبو سعود قبل لا أسأل عن موضوع الـ الـ الإقبال وغيرها نتكلم يمكن فيه كثير وأنا متأكد إيمان لو نشوف الرسائل النصية يمكن يسألوا نفس السؤال يدور في ذهني وذهن إيمان وذهن سهان لكثيرين الضمانات اللي تقدموها انتو كأصحاب مواقع وككونك واحد من اللي دخلت يعني هل معتركة وهالتجربة هل من ضمانات تقدم؟ طبعا طبعا كيف في ضمانات طبعا مثل ما تعرف هو الموقع الالكتروني والمتجر الالكتروني مم. هو محل حاله من حال أي محل موجود فرض الواقع في الأسواق في مم. كل مكان مم. احنا الضمانات مانة وعلى فكرة احنا حاطين يعني أعلى إمكانيات من الثقة للمستهلك يعني أننا نعطيه كل الثقة انه إحنا ما عندنا أي أمور ممكن تخل أو مثلا تعطي مثلا منتج خاطئ أو نعم. مثلا لا سمح الله يكون فيه غش أو شيء نعم حاطين موقع محلنا بالضبط في حالة لا سمح الله صار خطأ أو شيء بإمكانهم يقيلوا المحل موجود في الموقع مكتوب مكانه بالضبط بالتفصيل نعم. في أرقام نعم. تلفوناتنا حتى رقم السجل التجاري اللي عندنا ممكن ممكن وفي نفس الشيء أنه اي منتج انت تشتريه يكون فيه عليه فاتوره فيه لا, لا قدر الله لا سمح الله مثلا هذا الفاتوره انت المتجر ما وصلك انت بامكانك يعني ترفع قضيه أنه انا اشتريته هذه فاتورتي والمتجر ما وصلني وهذا السجل رقم السجل التجاري اسم الشخص اسم المتجر وموقع المتجر في عمان يعني يعني هذا اللي طمن بس, بس هو حقيقة يعني المتجر أنا أحس يعني ب في ضروري جدا أن يكون في متاجر إلكترونية لأن تعرف الحين. سوق العالم كله سوق مفتوح وانضبح العالم كله خاص. وبعدين, وبعدين هو كمشروع للشاب يعني. إذا كانك تشتري من أي دولة. صحيح. مثل ما قالت الأخت المتصلة قبل شوية وصلك لين باب بيتك يعني. نعم يعني هو كمشروع يعني أنا اللي عجبني إنه مشروع جدا سهل واحد يعمله كذا سجل تجاري وي وياخذ له بضاعة جيدة ويضبط وي أموره القانونية والبضاعة ويكون له مشروع يمكن نقدر نقول ناجح أكيد بجهوده وبالجهود اللي يقوم هو فيها كتسويق يعني. بما لأنه متجر إلكتروني فأكيد محتاج إلى عملية تسوق كبيرة لأنه ما متواجد خاصة الناس اللي ما عندهم متجر متواجد يعني محل متواجد في السوق فعلا هذا من المشاريع اللي أحسها جدا جميلة الواحد ممكننا يعملها بسهولة صحيح. نعم وفي شيء حب, حب أضيف شيء نعم يعني مثلا نحن بالنسبة لما تقرنا هو متجر خاص بالموضة مه. ومثل ما تعرفوا أنه أصلا عمان نعم. يعني حقيقة متميزة بمعنى كلمة التميز في الموضة مه. يعني الملابس العمانية هذه ما ممكن تحصلها في أي مكان في العالم صحيح وفي وفي كل العالم لها بنظرة أن هذه يعني من ارقى ما يمكن نعم. حتى في صار في عروض للأزياء مثل ما سمعت وشوفت في إيطاليا نعم. في فرنسا حال مصممات عمانيات وهذا شيء جدا جميل يعني صحيح. فاحنا نحتاج هذه هذه المنتجات نسوقهم بشكل إلكتروني حتى توصل حال هذه للناس يعني مجرد احنا لما نعمل معرض في فرنسا نعم. الناس يشتروا هذا المنتج لما ما يكون في معرض يعني معنى ثاني ما يحصل المنتج ابدا عبدالعزيز هذا الهدف أن نوصل هذه المنتجات العمانية لكل دول العالم بالطريقة الأحدث في العالم يعني اللي أفهم من كلامك أن منتجاتك هي منتجات عمانية يعني المعروضات اللي متواجدة هنا اللي أشوفها أنا فتح الصفحة حساني. في الصفحة الموقع <تصفيق> هل هي عمانية؟ والله في في منتجات عمانية في, في ملابس تراثية وإحنا طبعا نتمنى نتمنى أنه هي طبعا نحن المتجر هو ما بس يعني مسألة تجاريه بحثيه هو حتى لا. مسألة خدمية لانه احنا كنا لا. دائما نسوي ترويجنا على اساس احنا نطلب هذول المستثمرين العمانيين لا. لا. اللي ما لا. قادرين في محل اللي ما قادرين يوصلوا أنهم يستاجروا وكذا أنهم ييجوا يعرضوا متاجاتهم عندنا فعلا الملابس الجميله الملابس العمانية والمنتجات العمانية نعم. ومن نعم. الأشخاص العمانيين يعني إحنا ما نخذل أي شخص لعمني وأنا أقولها نعم. يعني صراحة جزية أخيرة ربما نختم معك فيها أخوي عبد العزيز نتكلم طيب. عن الإقبال هل إن احنا ثقافتنا يعني نمتلك ثقافة الشراء على المواقع الإلكترونية أو تسوق إلكتروني خلينا نقول ولا بعد يحتاج لنا الكثير حقيقة الثقافة الإلكترونية في عمان موجودة وبشكل كبير، نعم. وما حد يقدر يقول أن المجتمع العماني ما عنده هذه الثقافة، طيب. لأنه أنت مثلاً في مواقع عمانية يعني تروج للعالم بشكل كبير، نعم. يعني حتى من من دول العالم مختلفة يشتري منها، وفي عمانية نعم. من داخل عمان يشتري من دول العالم المختلفة، نعم. بس إيش إيش اللي ينقص هو أنه وجود المتاجر العمانية ووجود الدعم حالهن، لأنه أنا اللي لاحظت يعني من خلال تجربتي أن المتاجر العمانية دائما أو خلنا نقول أنه معظم أصحابها هم الناس الشباب المبتدئين يعني مم. ما هي شركات كبيرة وكذا وعشان كذا عندهم الشركات الكبيرة عندهم دعم كبير لقدر بشكل كبير جدا يعني واسع مم. أما الشباب العمانيين اللي توه بادي هو صعب إنه يعمل متجر عالمي مم. ولكن هو يبدأ فمع مرور الوقت يتوقع أنه إن شاء الله راح يوصل إلى العالمية. وبهذا النهج إحنا نفس الشيء ماشيين أنه نتوقع إن شاء الله راح نوصل في يوم من الأيام للعالمية وأن ننقل السوق العماني إلى إلى إلى العالمية يعني جميل جدا طيب عبد العزيز سؤال أخير يعني للمستمع اللي سمعك وحاب إنه يكون متسوق في متجرك إيش الآليات أو الخطوات اللي يتبعها لحد ما توصل للبضاعة اللي هو يختارها لبيته؟ هو الخطوات جدا بسيطه حتى احنا اصلا شعارنا في المتجر هو طبعا هو متجر للموضه والحين يعني خاص بشكل خاص للنساء نعم واحنا شعارنا في المتجر دائما حتى اقول زملائي اللي اشتغلوا معي في المتجر انه احنا شعارنا كل ما تحتاجينه فقط بكبسه زر وهذا ما هو مجرد شعار هذا حتى هدف نعم أن احنا نوصل لأبسط طريقة للشراء مه. لنوفر على الزبائن والمسهركين حلو أنه طريقة بسيطة جدا ممكن تسهل وطريقة بسيطة سهلة يوصلك لباب بيتك نعم هذه الآلية أول شيء طبعا لازم يدفع الموقع اللي هو عمان أف نعم دوت نت نعم وبعدين فيه تفتح الصفحة الرئيسية مه. في عليه هناك قائمة رئيسية فيها المنتجات أنواعها يعني مثلاً في مثلا هذه الملابس الخليجية الملابس اللي يسموها الدراعات في الفساتين يعني في تظهر المعروضات؟ نعم من هناك بإمكان اختيار نوع المنتج اللي هو يريده نعم بعد ما يختار نوع المنتج بتظهر عنده صفحة فيها كامل المنتجات من هذا النوع نعم نعم يختار أي منتج يريد ويضغط عليه، أوه. بمجرد ما يضغط عليه سهل أن يضيف إلى السلة وكذا فتصبح العملية سهلة وممتع جدا صراحة. أوه. أوه. أنا طبعا قبل لا أكون عندي محل أو متجر إلكتروني، أوه. كنت متسوق إلكتروني وكنت تستهويني هذه الأمور. ففهمي آلية، فطبقتها بأسهل طريقة. يعني هذه الآلية اللي متبعة في موقعك هي متبعة في جميع المواقع. خلينا نقول اللي آه آه تتبع آلية المتاجر الإلكترونية. فعلا هي هذه هي هذه المتاجر الالكترونيه نعم. طبعا الشغل الإلكتروني فيه اكثر من نوعيه هذا هو متجر الكتروني بعضهم يعملوا مثلا منتديات يقولوا سوق إلكتروني هو ما سوق الكتروني لكن هو اداه تواصل بين المستهلك والمورد يعني اول هو إنه بطريقة إلكترونية إنه وصل للمنتج ماله له بطريقة إلكترونية سواء كان عن طريق إنه يدفع يعني بطاقة ائتمان أو حتى بمبلغ بالمبلغ للشخص نفسه للبائع نفسه بس إنه يوصله للبيت فهذا هو الموضوع الجميل في التجارة الإلكترونية عبد العزيز المعولي أكيد صاحب موقع عمان فشل إحنا شاكرين لك هذا التواصل أوفتنا كثير عطتنا معلومات جميلة وإن شاء الله كذا المستمعين يستفيدوا سواء كان مشتري أو حتى تا حاب إن يعمل كذا موقع إلكتروني كمتجر. ولا شكر لكم أيضاً جهودكم ودعمكم للشباب العماني، ونتمنى إن شاء الله في يوم, يوم من الأيام أن العمانيين يكونوا فعلا عالميين بمعنى كلمة عالميين. إن شاء, شاء الله. بجهودكم الجميلة والواضح صار بالواقع. وأهدينا أخويا بلادين. شاكر شكرا للجميع اللي سمعينا أيضا اللي سلمونا. الله يسلمك هذا واجبنا يا خير عبد العزيز شكرا لك عبد العزيز المعولي واحد من الشباب النشيطين نتمنى له التوفيق والنجاح ونتمنى ويمكن إيمان هذا نموذج من نماذج كثيرة جالسة خاطط وتفكر أيضا بأكثر من طريقة أيضا للمساهمة في أكيد إنه يكون مستقبلها مشرق مستقبل كذا صحيح. يعني جميل وبصراحة نحيي مثل هالأفكار وفعلا نشد على ايدهم وناخذ بيضهم حلو ايضا ايمان انه الفكرة يعني ازياء وطنية يعني ملابس عمانية يعني جميل جدا صراحة ونتمنى لتوفيق يعني عبدالعزيز يعني هي سواء كانت ازياء عمانية او اي انتجارة ان كانت الموضوع الحلو انه التجارة صارت سهلة يعني اللي حاب يكون عنده مشروع يستفيد منه في طريقة الحين الكترونية اذا كنت من اشخاص اللي يجيد استخدام ال المواقع الإلكترونية والتفميم المواقع الإلكترونية عندك كذا يعني بضاعة معينة حاب أنك تسوي لها سوق أو متجر عندك متجر إلكتروني يعني مثل ما سمع من عبد العزيز المسألة جدا سهلة وما فيها يعني تكاليف كثيرة ففعلا هذا مشاريع من المشاريع الشبابية الواحد اللي حاب يطور من نفسه فعلا بيقدر يحصل من منفذ ما يطلع منه ويكون نفسه إن شاء الله في رسائل وصلت شكرا لك آه هيتم الجابري تخبرني رايدة نطلع وقفة الأدان وبعدها نواصل برنامج شباب, شباب إلى جميع الأحباب من إداعة صفانة عوام اتيتك جميع من اذاعتنا من صحراء أتيت كفارا من الأنام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 Long عمان، اخوة الايمان في هذه اللحظات المباركة حان موعد اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها يرفع الاذان من جامع السلطان قابوس الاكبر بمحافظة مسقط بصوت محمد بن سعود الفرعي al دعوة الدامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيله والدرجة العالية الرفيعه وابعته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي الزناج يغفر الصغافة بغفرانك اللهم من كرب حوبتي إلهي الزناج إلهي استثبت الإثم جهلا وغرتان بعفية من فضل Heel erg bedankt. Heel En ik قل عندها لحقك شكري قابلتها خطيئتي فكم نعمة أسموتها قل عندها لحقك شكري قابلتها خطيئتي تبادرني من كل نعمه بخيرها فأقوى بهذا الخير فيه شر خفلتي إلهي إلهي يغفور الصغاثة بغفرانك اللهم من كلب حوبتي إلهي الهي من أن يستثبت من فضل ربي ونعمة جنيت وليتهم جناء زكى مني ونفس تزكت فيا علتها منها جنيت وليته جناء زكى مني ونفس تزكت تذرعت بالنعمة الى درك كفرها واشنع بها من نِيَّتِي إِلَٰهِي يَا غَفُورُ اسْتَغْفِرْتُكَ يَا غُفْرَانَكَ اللَّهُمَّ مِنْ كُلِّ حَوْبَتِي إِلَٰهِي إِلَٰهِي يا غفور يا غفور استغفرت يا اللهم منك بحومتي يا رب يا يغفر استغاثة فنال الشباب تعادف الظلام. بعض التحير، بعض وزارة التعليم العالي. في بعد التحية. بعد التحية. بعد يتناول البرنامج وزارة التعليم العالي ما بين الرضا والملاحظات الكثيرة. بعد التحية, بعد التحية. مخرجات الدبلوم العام بالالاف فما هي القدرة الاستيعابية للوزارة وما هو مصير الاعداد المتبقية؟ بعد التحية. بعد التحية. وزارة التعليم العالي للطلبة الدارسين في الجامعات في الخارج، وبعد فترة من الزمن تلك الجامعة. غير معتمدة. بعد, التحية. بعد التحية. أكثر من عشرين ألف طالب يتدافعون للتنافس على 75 وسبعين من منحة دراسية داخلية. أعين النسبة والتناسب. بعد التحير. لماذا لم يحدد سقف الإعانات المالية للطلب الدارسين على حسابهم الخاص؟ ولماذا لم يحدد العدد بعد التحية بعد كل هذا وغيرها من الامور نطرحها على سعارة الدكتور وكيل وزارة التعليم العالي بعد التحية بعد التحية, بعد التحية الليلة من التاسعة الى الحادي عشرة مع خالد الزجالي ومحمود بن عبيد الحسنون يا مرحبا وهلا فيكم مستمعينا واكيد يا هلا بكل من انضم في الساعه او النصف ساعه الاخير من مساء الورد اكيد مواصلين معاكم فقرات برنامجنا وموضوعنا لليوم التسوق الالكتروني طبعاً إن شاء الله مثل ما سمعنا الإعلان اللي قبل بعد التحية راح يتناول عدة محاور وفي الكثير من الأشخاص يرسلوا من الحين فأنا أخذكم أنه رسلوا على الساعة 9 إن شاء الله على بداية البرنامج على أساس أنه خالد الزجالي يأخذ هذه الاستفسارات وينقلها لضيفة مباشرة أما الحين ننتقل إلى فقره جميلة فيها كلها حماس ونشاط مع أحمد والفقرة الرياضية مساكم حمد. مساكم رياضة مشاهدينا الكرام تتواصل مباريات الدوري الاسباني واليوم مصلنا لمرحله ال30 من الدوري الاسباني حيث يلتقي فريق برشلونه ساعة التاسعه مع فريق مايوركا وبرشلونة طبعا يفصله عن المركز الاول ريال مدريد 6 نقاط واكيد ريال مدريد هو الاخر راح يستضيف او راح يلعب مع فريق ريال سعودي طبعا كل عشاق برشلونه يتاملون ان الريال يتعثر للمباراه الثالثه على التوالي لان الريال في اخر مباراتين تعثر بي التعادل وبرشلونه يواصل تقسيم الارقام القياسيه بالنسبه لنجمه ليونيل ميسي على صعيد متصل يسعى طبعا ريال مدريد في غياب بشلون نفس ما يسموه طبعا زي مورينيو اليوم عن فريق ريال مدريد وكذلك ايضا اكون خذيرة ما رح يكون موجود يتواصل ايضا غياب دي ماريا النجم الأرجنتيني الجميل للاصابة طبعا ريال مدريد رح يخوض المباراة ضغوط كبيرة واهمها ربما هو تجنب الملاحق التقليدي وهو برشلونه طبعا فرصة لبرشلون انه يوسع الفارق او يضيق الفارق الى ثلاث نقاط لان راح يلعب في الساعة التاسعة وليال مدريد في الحادية عشر يعني ممكن الفارق يكون الى ثلاث نقاط مؤقتا الى ما يلعب الريال مع سودي ومن يدري ربما يصل الفارق الى ثلاث نقاط ربما الى اربع ربما يستمر الى خبر حصري لمساء الورد محمد العزاني إلى النهضة يمكن خبر يفاجئ ربما البعض حمد العزاني مدرب منتخبنا الوطني السابق منتخب الأولمبي طبعا لقادة لتحقيق عديد الإنجازات وربما أبرزها ذهبية الأولمبياد الخليجي طبعا المنتخبات الأولمبية وهو اللي ساهم طبعا مع أيضا رجالات المنتخب وإدارته لوصول المنتخب لهذه المرحلة وهي تصفيات نهاية مع الملحق اللي راح يكون وراح بعد شوي يسافر لبيتنام طبعا حمد العزاني راح يعود ل لتدريب نادي النهضة وخبر حاصلي ثاني محسن درويش مدرب نادي النهضة السابق يتجه لتدريب نادي مزقة محسن درويش اللي قاد نادي النهضة في القسم الاول من دوري عمان سل راح يواصل مشوار اخر ثلاثة شهر تقريبا من عمر دوري البنك الاهلي جميل هذا التنقل بين المدربين محسن درويش يتوجه لقياده نادي مسقط وحمد العزاني يعود الى بيته الجديد القديم ربما هو نادي النهضه لانه نعرف ان حمد العزاني كان من زمان وبداياته كانت مع نادي النهضه ثم التحق بتدريب منتخباتنا الوطنيه فكل توفيق لشباب اكيد الكوادر التدريبيه الجميلة قمة جميلة راح تكون اليوم في الدوري الايطالي تجمع ميلان روما مباراة جميلة راح تكون اكيد من المتابعين ينتظروا هذه المباراة المباراة راح تكون في اطار الدوري الايطالي ايضا انتر يوفي المباراة راح تكون يوم الغد طبعا الميلان هو المتصدر واليوبي الملعب هذه ربما الأخبار بما يتعلق بال يعني في كثير كانوا يسرعوا عن مباراة حارس منتخبنا من الوطني علي الحبسي اليوم راح تكون في مباراة بين ليفربول وويجنتليتيك الساعة 7 بدن الله تعالى بكل التوفيق لنجمنا علي الحبسي غدا يوم جميل لرياض العمانيين أما بدن الله يسطرو شباب الأولمبي في آه أكيد آه وين في هانوي منتخبنا الوطني الاولمبي راح يلعب اول مبارياته في الملحق الاسيوي مع المنتخب السوري وبإذن الله التاريخ 25 هو يوم غد الانطلاقه في الملحق ومن ثم تاريخ 29 مع عوز باكستان كيف الاحوال في هانوي وكيف الامور وسمعنا في اصابات وكثير من الاخبار تتردد كيف معنويات الشباب وكيف هي الامور هناك يسن في اللحبة ننطير لين اروح هانوي أكيد نروح لهانوي وشكرين تواصل الأستاذ العزيز خميس لبلوشي أبو خالد مساء الخير مساء الوارد أحمد وكل المستمعين في برنامج الشباب وصلت لهانوي وصلت أنت حياك <تصفيق> لا فيك يا أبو خالد أول شيء طبعا كيف هي الأجواء في هانوي لا الأجواء جميلة بصراحة في هانوي نعم نعم وصلنا طبعا وكان في مطر بعض الأحيان وردان في بعض الأحيان والجو بارد لكن اليوم السماء مغيمة صحيح لكن الجو عادي درجات حرارة عادية واجهام تارية لإقامة الواريات وحسب ما يعني ذكر هنا المرافقين للبعثة أنه سيستمر بهذا الجو قد يكون متقلب لكن أمس فعلا كان درجات الحراره مختلفة شويل وصلت إلى 11 نعم آه اليوم عتفض إلى, إلى, إلى, إلى, إلى طويل 20-23 أو يعني حلو بس أجواء جميلة ومغيمة نعم نتمنى إن شاء الله أن تكون الأجواء أيضا بكرة جميلة وتستمر على هذا النمط هذا نعم أبو خالد قبل أن نتكلم عن التشكيلة وعن للاعبين راح يكونوا لكن نتكلم عن معنويات الشباب كيف وكأنكم أنتوا حضرتوا أيضا تدريب أنس؟ والله معنويات الشباب أحمد كبيرة حضر حضرنا أيضا اليوم تمرين ال ال مقبل طبعا في ملعب المباراة أنس طبعا لما كان التمرين على الملعب الخارجي لل ولو ووو كان يشتكي لأنه من أربع أمتياز موجود أنا يتمرن على الملعب الخارجي والأوبي في اللي يعني كدناها صحيحاً يمكن هي اللي استهمت في إصابة عدائي المقبالي اليوم من مبارئة مبارئة لا أفضلت كثير طبعاً عرضية الملعب إن شاء الله إن شاء الله يعني تكون العمور جيدة في لقاء الغد من أسفل منتخبنا والشباب معلوياتهم عالية ومعارفين يعني كلهم يتكلمون أنه لابد تكون بداية صحيح بكرة لأنك أنت هذا ملحق من مباراتين صحيح ولا بد أن تحاول أن تكسب المباراتين وتمساعد عن الحسابات وبالتالي البداية الموجودة بكرة هي اللي تكون تأتيز الحقيقة في الحقيقة إن شاء الله ومن الشباب أنا أطمن الجميع لدينا رياكتهم عالية وصموحهم كبير لإلقاء المباراتين أبو خالد يمكن ترددت أخبارها اليومين إصابة مهند وإصابة أيضا عبدالعزيز المقبالي وحسين الحضري طبعا بالنسبة للموضوع حسين الحوالي هذا كلام غير صحيح أبداً وما أعرف كيف صار الخبر حتى مدير هو طبعاً الخبر دخل على سامي محمد العلوي مدير منتدى هذا الكلام غير صحيح حباً محمد نفى أن الخبر حصل أي أيه شيء عالمي وبالتالي. احنا موجودين وحسين الحمد لله متمرن وبصحه وعافيه وسالم ما ما عنده اي اصابه وعبد العزيز ومهند متعور قبل يومين تقريبا في التمرين مثل ما ذكرت في صاله رياضيه للملعب الى حد كبير جدا م. لكن اليوم هو تمرن مع الشباب امس كان تمرن وحده اليوم لازم تمرن مع الفريق والتشكيل الاساسي اللي بتلعب بكرة وجاهز للمباراة بالمقلق فقط بالنسبة للجهاز الفني هو اصابه مهند الزعابي واعتقد يعني اذا كان مش سر اعتقد ان مهند مهند ما بيكون هو بكرة الحارس الأساسي بالنسبة للمنتخب؟ راح يكون أحمد احتياطي حارس, أحتياطي حارس, أحتياطي حارس أحتياطي نادي أحتياطي الشباب أبو خالد الاختيار الأول للوقو نعتقد نعم إذن أكيد السلام لكل اللعبين بو خالد نتكلم ايضا عن حضوضنا بوخالد خالد يعني تواجد سوريا ربما كانت موجودة في مجموعة اليابان وماليزيا والبحرين م. وتواجد أيضا أزباكستان لخسرة البطاقة في الثوان الأخيرة بتأهل منتخب الإمارات الشقيق على أرض تشقن حضوضنا كيف نراها بوخالد؟ خالد والله أنا أعتقد الحظوظ متساوية ويمكن كل المدربين واليوم طبعا كان المؤتمر الصحدي بالنسبة للمدربين الفريقين لوبون والميدا مدرب منطقة السوري وكان على اتفاق أن الحظوظ متساوية بالنسبة للفرق الثلاثة نعم. يمكن مدرب المنتخب السوري ذكر في كلام أنه طبعاً هو الفقه وزمكثان في المباراة السابقة والتقي أيضاً منتخب العماني نعم. وبالتالي الفرق الثلاثة ما هي غريبة على على بعض صحيح وذكر يمكن من ضمن الكلام أيضاً الميدا من ضمن المنتخب السوري إن هذا الملحق من ثلاث فرق وسريع وبالتالي على الجميع أنه يكون موجود يذكر أيضاً أنه يعني الفرق هذه جات تلعب الملحق بعد ما تأهلت وهي في طموحها المشترك المشتركة أنها تكون موجودة في الأولمبياد واللي مم. فقد الفرصة يتاهل مباشرة ما بيكون فريق ضعيف عشان ما يكمل المشوار ويمكن مدرب المنتخب السوري ذكر أيضا أنه هو هو هو في الـ في الـ في الجدول على اعتباره هو بيلعب 25 و 27 مع منتخبنا مع موز فارط يوم واحدة فقط اريحية ف... كل منتخبنا بيومين طبعا نعم ان الجدول ما ياخد المشكلة بعكس لوغون اللي طبعا ادى ارطي احي الطبيعي ان الجدول طيب بالنسبة لمنتخب العماني لانه يلعب يوم 25 ويوم يوم 29 لوغون ايضا في المتبر نظر التصريحات انه يعني الفريق جاهز و ليس بالمباريات السهلة ويتمنى أن يستغل كل الحظول وأنه يكون هذا أفضل كثيرا عما كان عليه الوضع في مبارات سعودية الأخيرة في دوري المجموعات تألت هل ممكن يكون في تغييرات في مبارات بكرة سواء بالنسبة للعادين أو المراكز يعني نعم لكن طبعا نعم. ما ذكر ذكره شيء تغييرات ولا وضع الطبيع قبل المباراة ليس من السفول أن يتحدث مدرب في أموره الفنية نعم التشكيلة أبو خالد الـ الـ نعم اتفضل عمره أبو خالد نتكلم يعني التشكيلة متوقعة تكون مباراة بكرة اهلا هناك في سيناريو أنا نعم في تغيير إلا المهلة يعني أنا أنا أنا أعتقد وقد يكون يقول اعتقال ليازة من محمد ما بيكون بقدر موجود، نعم فيمكن هو التغيير الوحيد. ووضع محمد الشيبا كيف؟ على شهاد في مباراة سعودية يكون موجود بالنسبة لبقية ال اللاعبين. نعم ويستمر غياب محمد م... مهند. محمد الشيبا. طبعا محمد الشيبا أصلاً هو ما استدعى، أصلاً ما استدعى لأن بسبب غير مو الجلسة اللي ما تعرف محمد يعرف المستبعين بس الناس. غير ملزم النادي أنه يفرج الشيء من المنتخب على اعتبار هذه التوصيات الأولمبية لا دخلت أيام الكيفا. ملء معايير الناديين هذه واحدة في الدوري الإماراتي طبعاً في مرتبة متأخرة. إذا أبو خالد نعم. طبعاً باللون ال الأبيض ااا وسوريا بال لا إحنا بال بالأحمر والله يعني. هاي أبو خالد الأحمر ولا الأبيض. <تصفيق> لا انا اعتقد ان احنا بنلعب بالاحمر بكره ان شاء الله وان شاء الله يكون الدرب اخضر يا ابو خالد ان شاء الله وطبعا مثل ايضا المعلومه ان الفرق اتسبقت على تسجيل 20 لاعب 11 في الملعب في الاحتياط على اعتبار المباريات سريعة وملحق سريعه صحيح وطبعا اذا كان هناك حدث تعادل بين فريقين في المجموعة في نهايه النقاط يتم إلى الالرجوع إلى فارق الأهداف في المجموعة وبعد ذلك إلى فارق ال الأهداف اللي في كل مباراة أو المباراة اللي جمعتهم. مستمر هذا الوضع وأنا أعتقد من الصعب أن يستمر. فتكون هناك مباراة فاصلة حدد لها مباشرة يوم 31 وثلاثين. لكن هناك مباراة فاصلة بطلها يوم 31 ثلاثين مباشرة يعني بعد 29 30 31 واحد بتكون فاصلة أنا ما اعتقد انه ينوصل لفاصل حتى مدرب المنتخب السوري انا سألته السؤال قال انا ما أعتقد الأمور تحدثها يعني مبارات خاصة ثلاث فرق ثلاث مباريات الموضوع ااا فين يعني طبعا هي ف... بخار إحنا <تصفيق> ماشي... ما ما ما ما الفائز اللي يأخذ التاهل ال ال, ال... ال... مباشرة للأندية طبعا في مشوار آخر يكون معلولون بالثمن الغالي فها هي على هذه المحطة طبعا هذه المحطة لأن أنت تكسب نفس البطاقة المتوقعه لاسيا في التصفيات الاوروبيه وتنتظر انك تكمل النصف الاخر من النصف البطاقه الافريقيه والمنتخب <تصفيق> السنغالي هو رابع المنتخب المنتخبات الافريقيه بعد ساحل العاج والمغرب ومصر فا ستكون في انجلترا في, في إنجلترا أعتقد في, ممكن في كوفنتري ممكن شهر أبريل لل القادم ومنها هي مباراة واحدة هناك ستكون طبعا ومنها بيكون من اللي كسب البطاق الأخيرة المشتركة بين القارة الأسيوية والقارة ال ال الأفريقية نتمنى إن شاء الله يكون منتخبنا لأنه مثل ما ذكرت يعني الان هي ثلاثه منتخبات عربية موجودة المغرب ومصر من افريقيا ومنتخب الإمارات الشقيق من اسيا ان شاء الله نتمنى ان الله يكون هو الفريق العربي الرابع وان شاء الله يكون اللي يجي في قال الافيفي اولمبياد لندن ان شاء الله يا رب يا رب عمو ابو خالد نقول المباراه الساعه 4 توقيت السلطنة ان شاء الله وما ادري بتكون نقول على التلفزيون السلطنة وطبعا أربعة أنا سألت ممثل الاتحاد لشركة الناقل طبعا أجي أربعة بس أنا اللي ذكر مثلا الاتحاد الساعة أربعة لا يصير سعر ما يعني أربعة أو أربعة خمسة وجبت خمس دقائق في موضوع الوقت أكيد برنامج إستانا إن شاء الله بيكون ناقل المباراة وعندنا حجوزات إن شاء الله بقولها نطلع من الملعب قبل مباراة بعشر دقائق وبعد المباراة ايضا 10 دفعين بتنوري بو خالد نتمنى لك التوفيق ونتمنى ايضا لكل شباب المنتخب ولكل ايضا البعثة اللي موجودة هناك في هانوي التوفيق وان شاء الله ترجعوا ومتأهلين والسنغال نحسب حسابها بعدين وان شاء الله الحين نخلص اللي علينا وبإذن الله تعالى تفضل بو خالد محطة محطة يعني كل كل مباراة تكسبها ان شاء الله وتحقق اللي بيدة منها وبعدين مع السنه غالب اكو حسابات اخرى وانا اعتقد عن جميع ان شاء الله متفائل صحيح لا ننظر الى سوريا وايضا البكستان بالفريقين السهلين ابدا مثل ما صحيح. انت عندك طموح هم ايضا عندهم طموح والفايس النهائي هو اللي بيكسب نصف البطاقه الاسيويه ونقول مبروك هذه كره القدم لان الصعب في التصفيات راح في دول المجموعات والفرق صحيح. الاولى الثلاثه اللي صعدت الان هو المشوار الاصعب لانك بتلعب ملحق وبتلعب ايضا الرابعه افريقيا ان شاء الله يعني الأصعب هذا يكون سهل بالنسبة للمستشار. أنا بس قبل ماك كما يقال يعني أود أن أقول إن السيد خالد موجود من أمس مع البعثة رجع من ماليزيا عن الاجتماعات اللي جا في الحلاشوي. ودور حقيقي كبير جدا لسفارة السلطنة هنا في هانوي والمستشار القائم بالعمل الأخ علي العريني قائم بدور كبير كبير جدا آه صحيح آه يعني. هو يمثل حكومة هناك كسفارة لكن حقيقة أيضا كجانب يعني آخر هو مع الجميع وصديق الجميع هو رجل رياضي أيضا في المقابل سابق وهو متابع يقول أنا مبسط بس شبكة مباراة سهولية على العصابي حيث أنا بس أقول المنتخب فيتنام ويكون يعني يكون بالواجب عليه فإلا كل التحية لك مستشار علي الأريني بأعمال هنا في سفاره السلطنة نعم والشباب يضمون موجودين وإن شاء الله ربنا يعني يكمل الأمور على خير يا رب ونبدأها من بكرة متفائلين، لكن كره نتقذى كل شيء وأنا <تصفيق> كنت قلت في, في حلقات سابقة في بطار طبيضة وحتى في العموة في السنية هذا الفريق هو مستقبل الكرة العمانية اليوم لما تحصل منه 7 أو 6 موجودين مع الفريق الأول أنت ما تفكر الآن في مشكلة بالنسبة لك بعد كم سنة الفريق هذا سيكمل العناصر اللي كانت موجودة وحققت الإنجازات والفرحة للجماهية العمانية فان شاء الله سيخة كان نعم دعوات الجميع في السلطنة للمنطقة الأولمبي وربي <تصفيق> السهل بو إن شاء الله شكرا لك أستاذ خبيث بن محمد ربلوشي موفد تلفزيون وإذاعة صنطنة عمان إلى هانوي بس قبل أتسكب بنسمعك شيء شكرا لك شكرا ابو خالد والله ما تطلبش لي اكل والله انا ما ترى ترى أقول بس قلت بعدين نفهم عليها يا ابو خالد عموما موفقين وإن شاء الله نرجع المنتخب وهم منتصر شكرا لك استاذ خميس وبالتوفيق للمنتخب بكرا ونخليكم مع هذه الاغنيه الجميله للمنتخب وذكريات حلوه يا منتخبنا أهلا فيكم مجتمعين وأكيد موصلين معاكم مساء الورد في آخر ست دقائق ما مادري إذا يمدينا الوقت ناخذ اتصال أو حتى اتصالين على 246981 51 أو حتى على 90456 أكيد مواصلين الموضوعنا اليوم موضوع التسوق الإلكتروني وفي اتصال ومرحبا أهلا خير مساء النور يا هلا مساء الخير، مساء الأمل، مساء الإحساس، عبر أثير، هذا المساء المميز يا هلا فيك أخي وأعتبر،, واعتبر جدا أنني طالع الحين من المعهد وما عرفت ماضيكم وما عرف الموضوع، أو خلينا نتعرف عليك أخي ما عرفتيني؟ <تصفيق> واحد واحد، ما نصنع، واحد ما نصنع معك جاءت من الهوداء أهلا وسلام بك <تصفيق> جاسم الهداري هلأ مرحب فيك ما شاء الله يعني طلعتك طلعت الله يعافيك ودي أشارك معكم من البداية بس للأسف يعني خلاص يعني المحن خلاص المهم خلاص خلاص هنقوله براء وخلاص يلا زين لحقنا عليك على آخر الدقائق يا جاسم جاسم موضوعنا اليوم نكون التواصل معكم هنشاركك والله بينا بينا أتواصل من الحلوة هاي الله يعافيك يع إحنا موضوعنا اليوم عن التسوق الإلكتروني التسوق عبر الإنترنت هل أنت من المتسوقين عبر الإنترنت عندك تجربة سابقة أمان معك صريح يعني مش تتسوق بس ما يعني بس أحط يعني كنا كاش يعني كاش مثل ما يعني تدخل مواقع إلكترونية منتديات وكذا وتتواصل مع تجار في المواقع لا, لا لا والله لا والله ما ما معهم بس مثلا إذا بغيت أخذ شيء مرة طوال مرة نقدر نعطيهم يعني مش من محبذي التسوق الإلكتروني